أمة الفرق نزيدي عظما وارفعيه للمعالي علما عظما وارفعيه للمعالي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مبل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم شهادةً ندخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم يوم عيد والعيد يوم يفرح فيه الناس ويتبادلون التهاني والتحيات وتلك الفرحة والتحية جزء مما يتعبد به المسلمون ربهم عز وجل في هذا اليوم وقياما بهذه السنة نتوجه للمجاهدين خاصة والمسلمين عامة بهذه الكلمات فنقول وبالله التوفيق أيها المجاهدون في سبيل الله في مشارق الأرض وفي مغاربها جاءكم العيد وأنتم بين شريد وطريد ورباء غربة العقيدة التي تحملونها لكن عزاؤكم أنكم ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم في دينه وأمته فهنيئا لكم عيدكم وأنتم مجاهدون في سبيل الله وفوق ذلك هنيئا لكم هجرتكم وهنيئا لكم جهادكم وفوق فرحتكم بالعيد أهدي لكم هدية فأقول قال الله في كتابه لعباده المؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ذكر ابن الجوزي في زاد المسير في تفسير الآية ثمانية أقوال منها فضل الله القرآن ورحمته السنة ومنها فضل الله القرآن ورحمته أن جعلهم من أهل القرآن ومنها فضل الله التوفير ورحمته العصمة ففرحوا بالقرآن وفرحوا بالسنة وفرحوا بالجهاد وفرحوا أن جعلكم الله من أهل القرآن وأهل السنة وأهل الجهاد فهو خير مما يجمع الناس من حطام الدنيا والكل يموت ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أما أنتم أيها المسلمون العيد قطعة من الزمن تقطع الناس عن أيام السنة ثم تنتهي ويرجع الكل بعد العيد إلى المعتاد من خير أو شر نعم جاء العيد ولكن بأي حال حل هذا العيد جاء العيد وإخوانكم المسلمون في أفغانستان وفلسطين والشيشان والصومال والعراق والليبيا وسورية والجزائر وبقع كثيرة من بلاد الله تبكي لحالهم العيون جاء العيد وأبناؤكم وإخوانكم بين طريد وشريد وسجين بل حتى النساء لم تسلمن من هذا البلاء إذا كان العيد من الإسلام هل تبلد الحس وموت الشعور بحال المسلمين من الإسلام؟ إذا فرحتم في هذا اليوم فالكل يعلم أن في هذا اليوم من المسلمين من يحزن بل ويبكي وإلى الله المشتكى إننا نتابع كسائر الناس ما تمر به أمة الإسلام من ضيق وهوان تكالب عليها اليهود والنصار والمرتدون فأصبحت بين فكي الفقر والكفر وكاد الفقر أن يكون كفرا لقد فضح الله الوجوه وكشفها بعد أن كانت متسترة واتضح للعاقل والبليد أنها حرب دينية تريد دينا قبل دنيانا والله عز وجل قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصار حتى تتبع ملتهم وقال وَلَا يزالون يُقَاتِلُونَكُمْ حتى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ إِسْتَطَاعُوا إنها حرب على الإسلام لا أكثر ولا أقل يا إخوة الإسلام إنما نحن فيه من ضعف وهوان إنما هو بسبب إعراضنا عن ديننا وإيثارنا الحياة الدنيا على الآخرة ولقد جربتم السكوت والركون وجربتم الديمقراطية والأحزاب وسقطت الأقنعة عن الخونة والجبناء، ولم يبقى لمن أراد سعادة الدنيا والآخرة إلا الإسلام، والإسلام إنما يتحقق بالجهاد، الجهاد سنة كونية وسنة شرعية، ومن خطب الحسناء لم يغله المهر، قال عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون إننا ندعوكم للجهاد في سبيل الله والجهاد ليس نزوة مراهقة فكرية ولا شذوذ غدو وتطرف كما يدعي علينا الخصوم إنما هو شريعة ربانية وسنة نبوية قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال العلماء لما يحييكم هو الجهاد فإما حياة تسر الصديقة وإما ممات يغيظ العدة قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم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 ويكون الدين كله لله أيها المسلمون لعل ما يمنعكم من نصرة الله ورسوله واللحاق برقب الجهاد والمجاهدين ما ترون من قلة وضعف المجاهدين مع تكالب الأعداء عليهم من كل حدد وصوب فأقول لكم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم قال له يا عدي أسلم تسلم فأظن مما يمنعك أن تسلما خصاصة تراها بمن حولي وأنك ترى الناس علينا إلبا واحدا هل أتيت الحيرة؟ قلت لم آتها وقد علمت مكانها قال توشك الضعينة أن ترتحل من الحيرة بغير جوار حتى تطوف بالبيت ولتفتحن علينا كنز كسرى قلت كسرى بن هرمز قال كسرى بن هرمز وليفيظن المال حتى يهم الرجل من يقبل منه ماله صدقه قال عدي فلقد رأيت اثنتين فلقد رأيت اثنتين وأحلف بالله لتجئن الثالثة يعني فيظ المال وعلى نسق قول عدي أقول لكم وأحلف بالله لا لينصرن الله دينه وليعزن جنده ولو بعد حين ولكل أجل كتاب فالبدار البدار لنصرة الله ورسوله والمؤمنين فلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله لا يضيع أجر المحسنين تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل ولا قل من كانت بقاياه مثلنا شباب تسام للعلى وكهولوا وما ظرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل وأسيافنا في كل شرق ومغرب بها من قراء الدارعين فلول معودة ألا تسل نصالها فتغمد حتى يستباح قتيل وإن لقوم لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم وليس سواء عالم وجهول أما أنتم يا أهل العلم ويا أهل السياسة فاسمحوا لي أن أقولها لكم صريحة رغم مرارتها من كان منكم لا يستطيع أن يضحي في سبيل تحرير الأمة من الفقر والكفر وسيولي الدبر في منتصف الطريق وربما وقف ضد الأمة فمن الآن ليبتعد عن طريقها والتحدث باسمها وليتركها تخوض مصيرها بنفسها فالطريق طريق البذل والعطاء ولولا المشقة لساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال وإنها لإحدى الحسنيين والله لا يهد كيد الخائنين أيها المسلمون أصلحوا أنفسكم واتقوا ربكم وعملوا صالحا اجمعوا كلمتكم وصححوا عقائدكم وعزائمكم تحابوا في الله وتآخوا على الحق تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين تقبل الله منا ومنكم والله نسأل أن يعيد علينا العيد والمسلمون في عز, في عز الدين والدنيا وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انظعمره الحكم الذي انظعمره انت علمت شعوبا سبل المجد واسباب العلى انت علمت شعوبا